على البدر علينا لثنيات الوادى وجب الشكر علينا مدعى لله دار أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت Madinah merhaba ya hayırla. Allah'ın nuru mübinn, nuru hayri Al Berli Şuğan, ve al Bahri Şuğan, ve السم بالحق جاء نطقه حي السماء قوله قول فصيح لل. يطلق <تصفيق> العاني الأسير مرشد الساعي إذا ما أطلق الساعي المسير دينه حكم صراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم نبي المعجزات ليس للتي مكان ليس للعصى الثبات وحيد الله ووحيد شملنا بعد الشتات أنت ألفت قلوبا شفها طولا ما دعا لله دا أيها المنوف فينا جئت بالأمر المطار المدينة الحرم يا خير دا طلع البدو علينا من yo haram اشتركوا في